لا يصلها إلا الأشقا الأشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى